اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم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 وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَمَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قَالَ الْقِهْهَا يَا مُوسَى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 اذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَشَدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى ولقد مننا عليك مرة إِذْ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى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 فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن وَلَا أنت مكانا سوا قَالَ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقاء قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 جََّ تُعَدنٍ تَجرِي مِن ت تحتِهَا الْأَنهَا رُخَالدينِينَ فيِيهَا وَذَلِكَ جَزَ أُمَنْ تَزَك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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حم من أوزار من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فَاَخْرَجَ لَهُمُ الْعِجْلَ جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 يَوْومَ ي فَخُف الصطور وَونَحشر المُجرمينَ يَومَئِذٍ زُرقا ييتَخافَتُونَ بَيْنَهُم إللاا بِثتُم إِللاا عشرى نَحْنُ علممُ بِمَا يَقولونَ إذ يَقولُ أَمْثَلهُم طرَيقَةً إللاا بِثُم إِللاا يَوْمَا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 وَإِذْ قُلنا لِمَل إِكَ تِسْجد لِآدمَمَ فَسَجَدُ إِللاا إبَل سَأَبَ فَقُلْنا يَ آدَمُ إِ هذا عَدُ قَُّكَ وَلِزَوجكَ فَلَا يُخررجَكُمَا مِنَ الْجََّةِ فَتَشْق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 وَلَْل كَلِمَة سَبَقَتْ مِ الرَبِّكَ لَكانَ لِزَامَ وَأَجَلم مُسََّ فَصِْرعَى مَا يَقولُونَ وَسَبِّح بحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ قُل ع الشَّمْمس وَقَبلَ غُروبِهَا وَمِنْ آنا اَلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمرُر أَهْلَكَ بِسْقَالَاتِ وَصطَبِر عَلَيْهَا لا نَنسْأَلُكَرِزْقَ نَّحْنُ نَررزُقُك وَالْعَاقِبَةُ للتَّقَوى وَقَاوا لَْ لَا يَتنَ بِآيَةٍِ مِ الرَبِّه أَلَمْ تَأتِهِ بَيّنََةُ مَا فيِي الصُّحُُ فيِيأُولَا